نك انت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين واوصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله استضاف لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون